يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمُ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ م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 وَكُْنتُم على شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَ أَْ قَذَكُم مِنه كَذَلِكَ يُبَيينوا اللهَّ لَك آياتِهِ عََّكُمْ تهْتَدون وَْتَكُم مِنكمُم أَُّةُه يَدعَعونَ إلىى الْخويرِ وَيمررونَ بالالْمَعْرُ ف وَيَنْهونَ عنمُكَر وَألائِكَهُم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 إذ هَم الطاءِ فَتَان مِنكُم أَْ تَفْشَل واللهَّ وَلِيهُمَا وَعَلَ الله فَلْيتَوَكلِمُومِون وَلا قَدنَ صَرَكُم اللهَّ بِبَدَرون وَآنتُمُ أَذِلَّ فَاتَّقُ اللهَّه لَعلَّكُمْ تَشْكرون اذَ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُم أَن يُمِدَّكُم رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن ثَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمِدُّكُم رَبُّكُم يُمِدُّكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ ومَا جَعلهُم الله إلَّا بُشْرَلَكُم وَلتَقمَ إِ قُلوبُكُم بهِه وََن نَصرُ إللاا مِن عِدِ اللهَّهِ العزيزِ الْ الحَكمِ ليَقَطَع طرَرَفًا مِنَ ال الذيينَ كَفرَوا أَوْ يَكْبتَهُم فَيَأقَلبِب خ إِبِينَ لَْسَ لَ منِنَ لَم شيءَي ليسسَ لَك مِنَ لَ شيءَي أَُويَتُوب عَلَيهِم أَو يُعذِبَهُم فَإِنهُم ظَالِم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 وَليعلممَ الله الذيينَ آمن وَيتَّخِذَ منِ كُم شُهَداء والل لا يحبُ الظالِمين وَلومَحصَ الله الذيينَ آمن وَمحَقَ الكافِرين أَمْ حَسبَمُ أَْ تَدخُلُ الجَنَّةَ وَلَمما يعلم الله الذيينَ جاهدوا مِنكمُمْ وَعلممُ الصابرين.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 فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ قَدَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ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 وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَاةً أَوْ كَانُوا غُزَلًا لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بِسَخَطٍ من الله ومأواه جهنم وبيس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتل عليهم آياته ويزكيهم, ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد صبتم مثليها قلتموا أن هذا